et de l'humilité et de l'humilité et de يا بتاع غيره بس يا سيدنا خليك الحاج خليك الحاج خليك الحاج الله خليك الحاج الله عليك <سؤال> Thank you. Shut yeah. تعاليك يا بس مره عايزين ربنا الله